بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الرابع والأربعون من التذكرة قال العلماء معنى هذا الحديث أنه لا ثواب لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب فلا حسنة لهم توزن في موازين يوم القيامة أعود إلى واحد صحيح البخاري متابع ومن لا حسنة له فهو في النار وقال أبو سعيد الخدري يؤتى بأعمال كجبال تهامة فلا تزن شيئا وقيل يحتمل أن يريد المجاز والاستعارة كأنه قال فلا قدر لهم عندنا يومئذ والله سبحانه وتعالى أعلم وفيه من الفقه ذم السمن لمن تكلفه لما في ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم بل يدل على تحريم كثرة الأكل الزائد على قدر الكفاية المبتغى به الترفه والسمن وقد قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الحبر السمين باب منه وبيان كيفية الميزان ووزن الأعمال فيه ومن قضى لأخيه حاجة الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي كتبت الحافظون، فيقول لا يا رب، فيقول أفلك عذر، فقال لا يا رب، فيقول بل إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج له او فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء قال حديثا حسن غريب وأخرجه ابن ماجد في سننه وقال بدل قوله في أول الحديث إن الله يستخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة يصاح برجل, برجل من امتي على رؤوس الخلائق وذكر الحديث وقال محمد بن يحيى البطاقة الرقعة أهل مصر يقولون للرقعة بطاقة وفي الخبر إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بطاقة كالأنملة فيلقيها في كفة الميزان اليمنى التي فيها حسناته فترجح الحسنات فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك فمن أنت؟ فيقول أنا نبيك محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وهذه صلاتك علي التي كنت تصلي علي قد وفيتك إياها أحوج ما تكون إليها ذكره القشيري في تفسيره وذكر أبو نعيم الحافظ بإسناده من حديث مالك بن أنس والعمري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قضى لأخيه حاجة كنت واقفا عند ميزانه فإن رجح وإلا شفعت له في الحاشية واحد ضعيف الطبري إثنان سبق تخريج الحديث فذاف موضوع أبو نعيم في الحليه انظر السلسلة الضعيفة للألباني أتابع فصل قال المؤلف الميزان حق ولا يكون في حق كل أحد بدليل قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه الحديث وقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم وإنما يكون لمن بقي من أهل المحشر ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا من المؤمنين وقد يكون للكافرين على ما ذكرنا ويأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى وقال أبو حامد والسبعون الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفا وإنما هي براءات مكتوبة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه براءة فلان ابن فلان قد غفر له وساعد سعادة لا يشقى بعدها فما مر عليه شيء أسر من ذلك فما مروا عليه شيء أسره من ذلك, من ذلك المقام قلت وقد روي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال تنصب الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل الصيام فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينتشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب ذكره القاضي منذر بن سعيد البلطي رحمه الله سبحانه وتعالى وخرجه أبو نعيم الحافظ بمعناه عن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب ويؤتى بالمتصدق فينصب للحساب ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان فيصب عليهم الأجر صبا حتى إن أهل العافية يتمنون في الموقف أن أجسامهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله سبحانه وتعالى لهم هذا حديث غريب من حديث جابر الجعفي وقتاد وتفرد به قتادة عن جابر عن ابن عباس عن مجاعت ابن الزبير وروا الحسن بن علي رضوان الله تعالى عليهما قال قال لي جدي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا بني عليك بالقناعة تكن اغنى الناس وأدي الفرائض تكن أعبد الناس يا بني إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة يقال لها شجرة البلوى يقال لها شجرة البلوى يقت بأهل البلاء يوم القيامة فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان يصب عليهم الأجر صبا وقرأ صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب روضة المشتاق في الحاشية واحد سبق تخريج الحديث إثنان ضعيف جدا ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن مردويه وفيه ضرار بن عمرو وهو متروك ثلاث ضعيف اخرجه ابو نعيم في الحليا والطبراني في الكبير وفي سنده مجاعة بن الزبير ضعفه الدار قطني وقال ابو نعيم تفرد به مجاعة الميزان اربع ضعيف جدا الطبراني في الكبير في مسنده سعد بن طريف متروك انظر الميزان والتقريب الموضوعات لابن الجوزي متابعة فصل فإن قيل أما وزن أعمال المؤمنين فظاهرون فظاهر وجهه فتقابل الحسنات بالسيئات فتوجد حقيقة الوزن والكافر لا يكون له حسنات فما الذي يقابل بكفره وسيئاته وأنه يتحقق في أعماله الوزن فالجواب إن ذلك على وجهين أحدهما أن الكافر يحضر له ميزان فيوضع كفره أو كفره وسيئاته في إحدى كفتيه ثم يقال له هل لك من طاعة تضعها في الكفة, في الكفة الأخرى فلا يجدها فيشال الميزان فترفع الكفة الفارغة وتقع الكفة المشغولة فذلك خفة ميزانه وهذا ظاهر الآية لأن الله سبحانه وتعالى وصف الميزان بالخفة للموزون وإذا كان فارغا فهو خفيف والوجه الآخر أن الكافر يكون له صلة الأرحام ومؤانسة الناس وعتق المملوك ونحوهما مما لو كانت من المسلم لكانت قربة أو وطاعة فمن كانت له مثل هذه الخيرات من الكفار فإنها تجمع وتوضع في ميزانه غير أن الكفر إذا قابلها بها رجح بها ولم يخل من ان يكون الجانب الذي فيه الخيرات من ميزانه خفيفة ولو لم يكن له إلا خير واحد أو حسنة واحدة لأحضرت وزنت كما ذكرنا فإن قيل لو احتسبت خيراته حتى يوزنا لجوزية بها جزاء جزاء مثلها وليس له منها جزاء لأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان وقيل له إنه كان يقر الضيف ويصل الرحم ويعين في النوائب فهل ينفعه ذلك فقال لا لأنه لم يقول يوما لم يقول يوما رب لي خطيئتي يوم الدين وسأله عدي بن حاتم عن أبيه مثل ذلك فقال إن أباك طلب امرا فأدركه يعني الذكرى فدل أن الخيرات من الكافر ليست بخيرات وأن وجودها وعدمها بمنسلة واحدة سواء والجواب أن الله سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولم يفصل بين نفس ونفس فخيرات الكافر توزن ويجزى بها إلا أن الله سبحانه وتعالى حرم عليه الجنة فجزاؤه أن يخفف عنه بدليل حديث أبي طالب فإنه قيل له يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك قال نعم وجدته في غمرات الموت من النار فأخرجته إلى ضحضاح ولولا أنا ذكان في الدرك الأسفل من النار ولياذ بالله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد صحيح أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي اثنان حسن أحمد وابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى في سنده مري ابن قطري مقبول وله شاهد أخرجه الطبراني في الكبير ثلاثة صحيح مسلم وأحمد والبخاري بنحوي وتابع وما قاله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ابن جدعان وأبي عدي إنما هو في أنهما لا يدخلان الجنه ولا يتناعمان بشيء من نعيمها والله سبحانه وتعالى أعلم فصل أصل ميزان موازن قلبة الواو قلبة الواو ياء أحيد أصل ميزان موازن قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها قال ابن فورك وقد أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها ومن المتكلمين من يقول كذلك وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن الله سبحانه وتعالى يقلب الأعراض أجساما فيزنها يوم القيامة وقد تقدم بهذا المعنى والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة وبها تخف كما دل عليه الحديث الصحيح والكتاب العزيز قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وهذا نص قال ابن عمر توزن صحائف الأعمال وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام فيجعل الله سبحانه وتعالى رجحان أحد الكفتين على الأخرى دليلا على أكثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار وروي عن مجاهد والضحاك والأعماش أن الميزان هنا بمعنى العدل والقضاء وذكر الوزن والميزان أعيد وذكر الوزن والميزان ضرب ضرب مثل كما يقول هذا الكلام في وزن هذا وفي وزنه أي يعادله ويساويه وإن لم يكن يكون لم يكن هناك وزن قلت وهذا القول مجاز وليس بشيء وإن كان شائعا في اللغة للسنة الثابتة في الميزان الحقيقي ووصفه بكفتين ولسان وإن كل كفة منهما طباق السماوات والأرض وقد جاء أن كفة الحسنات من نور والأخرى من, من ظلام والكفة النيرة للحسنات والكفة المظلمة للسيئات وجاء في الخبر أن الجنة توضع على يمين العرش والنار عن يسار العرش ويؤتى بالميزان فينصب بين يدي الله تبارك وتعالى كفة الحسنات عن يمين العرش مقابل الجنة وكفة السيئات عن يسار العرش مقابل النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى وذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول وروي عن سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال توضع الموازين يوم القيامة فلو وضعت فيهن السماوات والأرض لوسعتهن لوسعتهن فتقول الملائكة يا ربنا ما هذا فيقول أزن به لما شئت من خلقي فتقول الملائكة عند ذلك ربنا ما عبدناك ما حق عبادتك ربنا ما عبدناك حق عبادتك وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان قال علماؤنا ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه تجاز حمل الصراط على الدين الحق والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة والملائكة على القوى المحمودة وهذا كله فاسد لأنه رد لما جاء به الصادق لما جاء به الصادق وفي وفي الصحيحين فيعطى صحيفة حسناته فيخرج له بطاقة أو فيخرج له بطاقة وذلك يدل على الميزان الحقيقي وأن الموزون صحف الأعمال كما بينا وبالله سبحانه وتعالى توفيقنا في الحاشية واحد خبر صحيح ابن المبارك والحاكم ووافقه الذهبي متابع متابع ولقد أحسن من قال تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت الستور وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء ولياذ بالله سبحانه وتعالى فصل قال علماؤنا رحمهم الله سبحانه وتعالى الناس في الآخرة ثلاث طبقات متقون لا كبائر لهم ومخلطون وهم الذين يوافون بالفواحش والكبائر والثالث الكفار فأما المتقون فإن حسناتهم توضع في الكفة النيرة وصغائرهم إن كانت لهم في الكفة الأخرى فلا يجعل الله أو فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزنا وتثقل الكفة النيرة حتى لا تبرح وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي وأما المخلطون فحسناتهم توضع في الكفة النيرة وسيئاتهم في الكفة المظلمة فيكون لكبائرهم ثقل فإن كانت الحسنات أثقل ولو بصؤابة دخل الجنة وإن كانت السيئات أثقل ولو بصؤابة دخل النار إلا أن يغفر الله سبحانه وتعالى وإن تساويا كان من أصحاب الأعراف على ما يأتي هذا إن كانت للكبائر فيما بينه إن كانت الكبائر فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى وأما إن, كان إن كانت عليه تبعات وكانت له حسنات كثيرة فإنه ينقص من ثواب حسناته بقدر جزاء السيئات لكثرة ما عليه من التبعات فحمل عليه من أوزار من ثم يعذب على الجميع هذا ما تقضيه الأخبار أنا ما تقدم ويأتي قال أحمد بن حرب تبعث الناس يوم القيامة على ثلاث فراقه فرقة أغنياء فرقة أغنياء بالأعمال الصالحة فرقة أغنياء بالأعمال الصالحة عيد. قال أحمد بن حرب تبعث الناس يوم القيامة على ثلاث فراقه فرقة أغنياء بالأعمال الصالحة وفرقة فقراء وفرقة أغنياء ثم يصيرون فقراء مفاليس في شأن التبعات وقال سفيان الثوري إنك إن تلقى الله عز وجل بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد قال المؤلف هذا صحيح لأن الله غني كريم وابن ابن آدم فقير مسكين محتاج في ذلك اليوم إلى حسنة يدفع بها سيئة إن كانت عليه حتى ترجح حتى ترجح ميزانه فيكثر خيره وثوابه وأما الكافر فإنه يوضع كفره في الكفة المظلمة ولا يوجد له حسنة توضع في الكفة الأخرى فتبقى فارغة لفراغها وخلوها عن الخير يأمر الله سبحانه وتعالى بهم إلى النار ويعذب كل واحد منهم بقدر أوزاره وآثامه والعياذ بالله سبحانه وتعالى وأما المتقون فإن صغائرهم تكفر باجتنابهم الكبائر ويؤمر بهم إلى الجنة ويثاب كل واحد منهم بقدر حسناته وطاعته فهذان الصنفان هما المذكوران هما المذكوران في القرآن في آيات الوزن لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه وقطع لمن ثقلت موازينه بالإفلاح والعيشة الراضية ولمن خفت موازينه بالخلود في النار بعد أن وصفه بالكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى وبقي الذين خلطوا عملا صالحا وآخر صيئا فبينهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حسب ما ذكرناه الحاشية واحد الصؤابة هي بيضة القمل وجمعها صئبان وتابع وإنما توزن اعمال المؤمن المتقي لأظهار فضله كما توزن أعمال الكافر لخزيه وذله فإن أعماله توزن تبكيتا تبكيتا له على فراغه وخلوه من كل خير فكذلك توزن أعمال المتقي تحسينا لحاله وإشارة لخلوه من كل شر وتزيينا لأمره على رؤوس الأشهاد وأما المخلط السيء بالصالح فإن دخل النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى فيخرج بالشفاعة على ما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى فصل فإن قيل أخبر الله سبحانه وتعالى عن الناس أنهم محاسبون مجزيون وأخبر أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين ولم يخبر عن ثواب الجن ولا عن, ولا عن حسابهم بشيء فما القول في ذلك عندكم وهل توزن أعمالهم فالجواب أنه قد قيل إن الله سبحانه وتعالى لما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون دخل في الجملة الجن والإنس فثبت للجن من وعد الجنة بعموم الآية ما ثبت للإنس وقال سبحانه وتعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ثم قال ولكل درجات مما عملوا وإنما أراد لكل من الجن والإنس فقد ذكروا أو ذكروا في الوعد والوعيد مع الإنس وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الجن يسألون فقال خبرا عما يقال لهم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا قالوا شهدنا على أنفسنا وهذا سؤال وإذا ثبت بعض السؤال ثبت كله وقد تقدم هذا وقال سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن إلى قوله سبحانه وتعالى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 وهذا يدل صريحا على ان حكمهم في الآخرة كالمؤمنين، وقال حكاية عنهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، ولما جعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زادهم كل عظم وعلاف، ولما جعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زادهم كل عظم وعلف دوابهم كل روث قال فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم الجان فجعلهم إخواننا وإذا كان كذلك فحكمهم كحكمنا في الآخرة سواء والله سبحانه وتعالى أعلم وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في باب ما جاء أن الله سبحانه وتعالى يكلم العبد ليس بينه وبينه ترجمان وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه وعمله واخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين